غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكره لمن يخشى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 الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فَلَمَّا أَتَاهَا نودي يا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَع النَّعْلَ عَنِ بالوادي المقدس طُوًى وَأَنَا اخترتك فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فاعبدني وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي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 إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 فلبثت سنين في أهل ثُمَّ ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به يزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا وانعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم بينهم واسر النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقاه قال بل ألقوه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وابقى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 ومن يحلل عليه غضبي فقد هوام وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما عجلك عن قومك يا موسى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 فقذفناها فكذلك ألقى السامري لَهُمْ لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه يَرَوْنَ يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمذيه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسيه إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قوليه